لََ حَقّ الْ قَوْلُعَلَى أَكْسَرِهِمْ فَهُم لا يُؤْمِنون إِ جَعلن فِي أَعْنَاقِهِم أَغْل لَ فَهِي إلىلَى الألقان فَهُم مُقَمَحون وَجَعللنا مِنْ بَيْنِأَذِهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد فَأَغْ شَيْناَاهُم فَهُمْ لا يُبَصِرون وَسَوَاهَا أنُن عَلَْهِمْ أَظَرتَهمم أَم لَْ تُذِرهُ لا يُرْمنِنون إَّ ما تُذِرُ مَناتَّبععَ الذِكَ وَقَش الرَّحْمََ بالالغيبِ فَبَشهُ بِمَوْوفِه فَبَشِرْه بِمَغُفرَِةِ وَآجرٍْ كَريِيم إَّا نَحْنُ نحي الْ المَوْوتَ وَونَكتُبُ مَا قدَدموا وَآثَارَهُم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 قَالُوا مَا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 إِن يُرِدْ رَبُّكَ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِ شَفَاعَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ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 وَآيَتُهُم الليل نَنسلَ مِنهُ رَفَائِذهُ مُظْلمون وَالشمسُ تَجرِييل مستتَقَ اله وَالشَّممسُ تَجريل مستُْتَقَره لِلك تَقدير العزيز العليم وَالقَنرَ قَذرنَاهُ مَ نازِ حتى عادكَ الأُرجون القديم. لالشمس يمضي لها ان تدرك القمر ولليل سابقها وكل في فلك يسبحون وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركضون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 وَإذاَا قِيلَ لهُمْ أَفِقُ مَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الذيينَ كَفرَروا للَِّذينَ آمَنوا قَا الذيذينَ كَفرَروا لَِّذينَ آمَنُوا أَنُطَعمُمَ اللَ يَشَ أُ اللَّهُ أَضَامَه إِ إن أَنْنتُمْ إِلَّا فِي وََلَالِم مُبين وَيَقولُونَ مَتَ هذاَا الْوعْدُ إِ كُنْ تُم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 هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا